بخرة من منازل الدنيا وتلك هي م ن ز ل ة ا ل إ ن س ا ن وهي م ن ز ل ة من الشهوات بمكان حتى جعلها الله عز وجل في القران وافضل بل فصل في بيانها النبي الكريم محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سنته ا ل م ط ه ر ة في حديث إ ب ر ي ل ا ل م ش ه و ر الحوار الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال السؤال والجواب كل الدين كل الدين و م ن ز ل ة ا ل إ ح س ا ن م ن ز ل ة من أ ر ف ع المنازل بل هي أ ر ف ع المنازل على ا ل إ ط ل ا ق وكل ما في معناها أ و يشبهها ينبئ فيها مما سبق وبيانه من منازل ر ف ي ع ة ومما سياتي بحول الله عز وجل وهذه ا ل م ن ز ل ة هي غ ا ي ة العابدين ومنتهى السالكين إ ل ى رب العالمين وهي من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين المؤمن الذي يجتهد في أ ن يحقق أ ع ل ى مراتب ا ل ع ب ا د ة إ ي ا ك نعبد ويجتهد ليحقق أ ع ل ى مراتب ا ل ا س ت ع ا ن ة و إ ي ا ك نستعين قصارى ما يمكن ان يصل إ ل ي ه أ ن يكون محسنا في عبادته محسنا في استعانته بالله رب العالمين وقد قال الله عز وجل في سوره الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن وهو ليبلوكم ايكم احسن عملا وهذه ا ل ع ب ا ر ة في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ع ج ي ب ة يصون قاطع في بيان ع ل ة الخلق الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة فخلق الموت و ا ل ح ي ا ة يندرج فيه خلق الكون كله ل أ ن الكائنات جميعا هي ما بين أ ح ي ا ء و ا م و ا ت واحوال الكون حالان كبيران حال ح ي ا ة أ و حال موت فخلق الموت والحياه ة الذي معلل ا لدانتين م معلل ع ل ة الخلق ليبلوكم ايكم احسن عنه فخلق ا ل ح ي ا ة الكونيه ومعلوم أ ن جوهر الخلق الدنيوي الكوني إ ن م ا هو هذا ا ل إ ن س ا ن الذي كرم و أ س ج د ت ا ل م ل ا ئ ك ة كلها له وهو بين ح ي ا ة أ و موت فخلق ذلك كله إ ن م ا هو ل إ ن ج ا ز ا ل إ ب ت ل ا ء في حق الانسان ل ي ب ل و ك م أ ايكم احسن عملا فقد جعل فحص العمل ومنتهى الرسول ا ل أ ح س ن ف الله عز وجل يختبرنا بالتسليم لا لنصل إ ل ى المستوى المتوسط أ و دون المتوسط بل لنسعى ونجتهد لنكون أ ح س ن ايكم احسن عمل أ ح س ن ص ي غ ة أ ف ع ل تدل على تسليم ما ا ل ا ص من غيره في عمله احسن و التفضيل الواقع هو في معنى ا ل إ ح س ا ن فنجد إ ذ ا ا ل أ ح س ن يفوق ليس ا ل س ي ء يفوق الحسن فالله طرد منا ا ل أ ح س ن ويقبل منا الحسن هو عز وجل طرد ا ل أ ح س ن ولكنه يقبل الحسن سبحانه ا و ت ع لكن ى ل المهم عندنا هنا أ ن ا ل ع ل ة لي ارتبطت بفعل ا ل أ ح س ن ل ل ي ب وقبل ك أيكم م عمل أحسن و أ ن نتحدث عن لطائف ا ل إ ش ا ر ا ت من هذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة نصوق حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب أ م ي ر المؤمنين رضي الله عنه نذكر منه ما يهمنا ا ل آ ن وهو يبتذر كما تعلمون بقوله بينما ن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ اطلع عنا رجل شديد شديد بياض السيابي وقال ا يا محمد صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م ف أ خ ب ر قال ا ل إ س ل ا م أ ن شاء الله و تقيم ا ل ص ل ا ة وتنسي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه س ب ي ل قال ص د ق فعجبنا له ي س أ ل ه ويصدقه ثم بعد ذلك قال له أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن ف أ خ ب ر ه ب أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة أ ن تؤمن بالله وملائكته و ك ت ب ه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره حلو بي و م ر ه ثم صدقه بعد ذلك فقال فاخبرني عن ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم ساله بعد ذلك عن الساعه قال من س و ل عنها باعلم من السائل قال ف أ خ ب ر ن ي عن امارتها فاخبره بما تعلمون ان تلد الامه ربتها وان ترى ربت السفاهه ا ل ع ر ا ت رعاء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا قال رسول الله صلى الله عليه و س ل ا عمر اتدري من السائل قال الله ورسوله اعلم قال انه جبريل أ ت ا ك م يعلمكم دينكم وهذه ا ل ع ب ا ر ة خ ا ت م ة الحديث م ف ي د ة جدا في بياننا ق قالوا أ ت ا ك م يعلمكم دينكم وعند علماء الاصول ا ل ن ا ك ل ة ا ل م ض ا ف ة إ ل ى الضمير تفيد الاستغراق يعني العموم ك أ ن ه م بلغفرق ا ل و جاي يعلمكم د ي ن ديالكم كامل كله بهذه ا ل ع ب ا ر ة اتاكم يعلمكم دينكم اي كل دينكم ولم يقع استثناء شيء منه وهو صحيح الذي يتدبر الحديث يجد ان الدين كل الدين ت د صيغا في هذه الكلمات الاسلام والايمان و ا ل إ ح س ا ن حينما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ان يكروا أ ح س ن عمل ا ا ه نجد ك ث ي ر ه ا الواضح البيئي في حدثهم ل ل إ س ل ا م لما تولو الاسلام خ ب ر و ا عن الشعائر ا ل ع م ل ي ة التعجب الشهادتان وهما ا ل خ ظ و ن ي ت ل ف ظ ه الكافر إ ذ ا اسلم واجابه ان يعلن في شهاده او شهادتين و ي ق و ر بصوت مرفوع مسموع أ ش ه د ان لا إ ل ه الا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله فلو لم يعلن ذلك لما عرف ولما أ س ح ط عنه أ ح ك ا م الكفر ولما أ ح ل به أ ح ك ا م الاسلام واعلانه عمل قوي ل شحده ل هي ظاهره صحيح قد يعلن أ ح ك ا م ي ب ث ي ن هذا ش ي ء شغله بينه وبين ربه يمكن يكون هو بقلبه كافر ولكن أ ع ل ن ا ل إ س ل ا م بشهاده لا إ ل ه الا الله و أ ن م ح م د رسول الله يقول له ق م يرنا أ ن نحكم بالظاهر والله يا و ل ى الباطل ا ل غ ر ض عندنا ماشيكش ب ل ف ق ي ل ا ا ل غ ر ض عندنا ن ق و ل أ ن ا ل إ س ل ا م يمكن ان يقولوا عن الاسلام قالوا كذا وكذا كي ي ج و ب و ا ع ل ا ل أ ش ي ا ء ا ل ظ ا ه ر ة اللي كتبان ف ا ل إ س ل ا م أ ع م ا ل وشعائر م ت ح ر ك ة في المسلم ح ي ة حيث س ي ة ه اعمال م ر ئ ي ة او م س م و ع ة او م ح س و س ة في الشهادتان ترصد اقرار طبعا بالخليه ولكن يجب ان يكون التعبير عنها باللسان اللهم الا من لا يملك طاقه في اللسان ثم بعد ذلك قال له اقام ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة حركات ب د ن ي ة بدن يتحرك بوضوءهم و و ق ر ا ء ة وركوح وسجود وتلاوه و أ ب ش ا ر وزلال ل ا خ ر والصيام كذلك ح ر ك ة ب د ن ي ة واجتماعيه ايضا حركه ب د ن ي ة ل أ ن البدن ينقطع عن ا ل أ ك ل والشرب وما في م ع ن ا ه اليوم كله واجتماعي ل أ ن رمضان ح ر ك ة ق ا ع في ا ل ج ت م ع كله فهو واضح جيد م ش ا ه د إنسان فان كنت صائما لن يجوز لك ذلك فاذا هناك حركه ل ل س ا لعلاقاتك بالذل بين المسجد بالمطلوب و ا ل ز ك ا ة هي أ و ض ح من ان تبين ل أ ن ح ر ك ة ا ج م ا ئ ي ة ل أ ن ع ل ا ق ة ب ا ل أ غ ن ي ة والفقراء ونحجوا لأنه سطرون لأنهم حركاتهم حيثاً واضح فتبين و وسعيون ن وهلون م نيتون ان و كترك الاسلام و ل إلى ل م ح ي فتدين ط عرض أن ا هو ح د م ث عن ا ل أ ع م ا ل كتبان ب ا ل م ش ا ه د ة والمعاينه من سنه تدخل بلاد المسلمين ت ع ر ف هذا بلاد المسلمين بات ب ش ه ا د ة ي س م ع ت اسمعت اما عبر ا ل أ ذ ا ن أ و عبر الكلام أ و تشوف صلوات أ و تشوف زكوات أ و تشوف ح ر ك ة رمضان أ و تشوف ح ر ك ة ح ج ي ن ه المسلمين بين و ا ل ح ر ك ة بيين ثم ا ل إ ي م ا ن حينما س أ ل ه عنه أ ج ا ب ه عن بواطن فشيء امور ظ ا ه ر ة أ م و ر د ا خ ل ة أ ن تؤمن بالله هو ه ي ا ل إ س ل ا م قالوا ان تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وان محمدا رسول الله وفي الايمان قالوا ان تؤمن بالله وشتعوذ ا فالاول ي اقرار باللسان واشهار واعلان والثاني اقرار بالجنان ان تؤمن بالله الداخل قلبك فاذا الايمان عمل باطن كلفي م ا ي م و ج د في المجتمع مش في الظاهر هو الاسلام اما الايمان فمحله في القلب ولكن ليس معنى معنى قول أ ه ل الكرشه يعني نعم بكل عمل لا لانه المنظر ا ل إ س ل ا م ا ل إ ي م ا ن تدفق عز ف إ ذ ا ذكر أ ح د ه م ا تضمن ا ل آ خ ر لمنظر ا ا ل إ ي م ا ن في المحر تدفق الاسلام ل أ ن ه لا وجود ل إ ي م ا ن بغير عمل كما أ ن ه لا وجود ل إ س ل ا م بغير ايمان إ ل ا لدى المنافقين فحينما إ ذ ا أ خ ب ر و ا عن ا ل إ ي م ا ن أ خ ب ر و ا عنها واطي أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم ا ل آ خ ر والقبر هذه أ م و ر ا ع ت ق ا د ي ة ب ا ط ن ة لا نريد تحصيل بها نحن نتحدث عن م ن ز ل ة ا ل إ ح س ا ن وهي مربطه الطلب وغايه الكلام ما قاله ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن قال ان تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن تكن تراه ف إ ن ه يراك لاحظوا اهزموا ل ا ح ظ في ا ل إ س ل ا م ا ح ت ب ل و خ م س ة واحتلفت اربعه خ م س ة و ل ك ج ان ي ك و ل ا إ ل ا م ا ل ا ل ا ويقول ان الاسلام يقول ا ل س ل ا م يقول ان ا ل ا ل ا م ق و ل ا ل ا ل ا م يقول ان ا ل ز ك ا ة يقول ان ا ل ا س ل ي ق و ت ح ن ا ل ا س ل ا ق و ل ا ل ن ب يقول ان الاسلام ي ق و ن س ل ا م يقول ان الاسلام ي ل ان الاسلام ي و ل ان ا ا س ل ا م ي ق و ان الاسلام ق و ان ا ل ا س ل م ي ق و ا ل إ ي م ان ا ل ا س ل ا ي ق ل إ ن س ل ا م ي ق و ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام ي ل ا ا ل ا س ا م ي و ل ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ل م س ا ق ا ل ل ه أ ن ت ع ا س ا و ل ان ا ل ا س ا م ي ل ا ب ا ل إ س ل ا م ب ا ل ش ه ا د ا س ي ق و ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحبيب هدف ا ل خ م س ة طيب إ ذ ن ما فقوا بين ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ س ل ا م لك هدف الخمسين قال له ك أ ن ك ترى فاجمع ها هنا بين ا ل إ س ل ا م وبين ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه و ر س و ه و ي و م ا ل آ خ ر و ق ب رحله ي وسره يعني ك أ ن ك ترى ربك عز وجل ف غ ا ي ة ا ل إ ح س ا ن أ ن ه ن ت ي ج ة لتمام الربط بين شيئين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن الذي ي ج م ع بين الظاهر والباطن ب ن س ب ة عاليه ك ب ي ر ة من الجمع فقد وصل إ ل ى ا ل إ ح س ا ن ولم يستطع ف إ ن ه ما زال في ا ل إ س ل ا م ولم يلي ب ع د د الى منزله ت ا ل إ ح س ا ن ا ل و ل و ج إ ل ى م ن ز ل ة ا ل إ ح س ا ن ليس بمعنى أ ن تزيد على الاسلام إ س ل م ل أ ن أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الخمسه هي أ ر ك ا ن تتضمن كل شيء من العباده ة ليس الأركان الكبرى حديث نحن شراء نعم تمّى وكفى ي الأنفور شهادتان وإقام الصلاة وإتاء الزكاة شهادتان ولكن كل ذكر لله عز وجل باللسان ذكر تتضمن عز ا ل ش ه ا د ة ا ل م ف ر و ض ا ل ك ا ف ر كما قلنا إ ذ ا أ احسن يفروض عليه أ ن يشهد أ ن لا إ ل ه الا الله و انا محضر اصلا مره و ح د ه ف إ ن ز ا د فهو نفل و ذكر ليس م ك ل ث ا ي ه فليس ايزان في ولكن لو سيكون به ذكر الله عز وجل للا إ ل ه الا الله معروف بالحديث ص ر ي ح أ ن ه شيء حسن جيد ولكن الشيء مبزن به ش ا ص ليس و ا ز ب ا مندوب و نفل وعمل حسن ف إ ذ ز الشهادتان ت ت ض م ن ل ا ن ف ر ب ا ل و ه و ا ل أ ص ل ا ذ ا لتدى ت ل ش ي ت ض م ن ه ان ا ل ن الحمد ل ت ب ا ن ه لانه س ت ض م ن ا لانه س ت ض م ن ا ل أ ص و ل ا ل ح م ن ه ستضمنه ستضمنه ستضمنه س ت ض ن ه ستضمنه ستضمنه ستضمنه ستضمنه س ت ض ل ا ل ر ت ض م ن ه ستضمنه ستضمنه س ت ض م ا ه ستضمنه ستضمنه ستضمنه ستضمنه ستضمنه ا ت ض م ن ه س ض م ن ه س ت ا م ن ه ستضمنه س م ن ه ت ض م ن حج زكاة الاسلام يتشجل سنن سائل حاجة سابع د ونوافذ لم تعتبر حجة الإسلام ك ت ز ي ا د ة في ا ل خ ي ر ا ت وتتضمن ن و ا ي و س بعد ذلك العمر وكل أ ع م ا ل البر د ا خ ل ة بالمعنى في ا ل إ س ل ا م لكن لا يجب الاحسان في ح ا ج ة ج د ي د ة غد ا ل د ر ا ا ل إ ح س ا ن هو إ ت ق اتقان ن الإسلام إ ا ل إ س ل ا م وقد يقع ا ن اصول ا ل أ ر ك ا ن نجزي هذاك الاعرابي يزال من رصاص له قال له اه الله ارسلك بكذا وكذا يعني كي يتسلو كي يحقق معه ك أ ن ه ي ت س ل ف و ن واتلو ه بها في اركان الخمسه قال له, الله. قال له والله لا والله لافعلن هذا ولا ا ز د لا ازيد ش ي ئ ولا نقص ش ي ئ ح ف و انه أ غير ذلك فيها ب ا ل أ ر ك ا ن القتليه لا يزيد عليها و ل م ر عليها هو القتل الذي يصيب ا ل أ س ل ح ة إ ن صدق والفلاح حياته الجنه ورسيم ا ش ر إ ن صدق في تلك ا ل أ ر ك ا ن ف إ ن صلى الفرائض و أ د ى الحقوق من الاركان في ص د ق ما هو ص د ق ه إ ن عب ا ل ص ل ا ة إ ن شهد ان لا اله إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وهو يؤمن بالله يقينا ان تؤمن بالله في ا ل إ ي م ا ن و إ ن ادى ا ل أ ع م ا ل التي لدف وهو يوقن ب أ ن ه محاسب ل د ذ ج ا ت ه و ب أ ن ه لن ي ص ي د ه إ ل ا ما أ ص ا ب ه و أ ن ما أ ص ا ب ه لم يكن ليخطئه و أ ن ه في ذلك متبع لرسول الله ورسله و عامل في ذلك بكتابه تطبيق و ت و ف ي ق مطابقه بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن ذلك هو الصدق عينه أ ف ل ح ان ص ب ق ف إ ن صدقا كان م ح ت م ا باذن الله ا ل ا ح س ا ف ي يعني إ ر ه ا ق للنفس بالصلوات ا ل ك ث ي ر ة والنوافل الكثيره ة وقد قبل حديث دخل ذكرنا زينا حينما دخل النبي ل ي ع الصلاة والسلام ووجد حبلاً ممدوداً المسلم فقال لمن ووجد بين الحبل ثاريتين في تقوم قيل هذا الله لزينا عنها تعبت فإلا شدت فيه قال له من البي صلى حلوه ح ي د و ه ذكي احدكم وليقوم أ ح د ك م ما شاطاه ف إ ذ ا تعب أ و كسل ف ل ي ر خ ض ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التكلف والتعمق والتشدد في الدين صحيح البخاري من شق شق الله عليه يعني من شق على فيه الدين زاده الله شقاوه والعياذ بالله إ ذ ن المطلوب ح ق ي ق ة هو ا ل م ط ا ب ق ة بين الظاهر والباطن حتى إ ذ ا حصلت ا ل م ط ا ب ق ة في ف ر ا ع ض اولا جاز لك ان إ ذ تنتقل النوافذ لان احد ما يتقرب به إ ل ى الله كما في الحديث ا ل ق د ف ي ما اقترضته عليه هو اللغز هذا هو الاحرف ولكن لا ينتقل ولا يزال ع ب ي يتقرب إ ل ي بالنوافذ لا ينتقل الى هذه النوافذ حتى يحقق الصدق في الفرائض ف إ ن حقق الصدق في الفرائض كان محسنا بهذه الفرائض ب إ ذ ن الله قبل أ ن ينتقل إ ل ى نوافذ الخيرات ف ا ل إ ب ت ل ا ء ب ا ل أ ح س ن عمل ليبلوكم ايكم أ ح س ن عمل ليس بالكفره ليس ب ا ل ف ر ه ليس ع م ل الكبير ع ن د ك ب ا ل ذ ا بل بالعمل الصادق الخالق المخلص والمخلص ق ي م العمل ا ل أ ح س ن هو العمل ا ل أ ص د ق رب عمل قليل بصدق كثير فاق عند الله وذلك هو فائق عند الله عملا كثيرا بصدق قليل فاحسان العمل هو أ ربط بين أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و أ ر ك ا ن الايمان ولذلك لما جاوب في الاحسان ما بدك تحفله ا د ي ر هديه وتدير هديه وتقوم الليل و ت ش ي و ت ص د ق وكذا لا عن نزول ل و ح د ة أ ن تعبد الله ك أ ن ك ترى فتعبده بما ما قال الشفاطين يزيدها ا ح ا ل على الشفاطين السابقه راسك ماذا تتلمذين وهو ا ل إ س ل ا م ولا يمكنك أ ن تعبد الله كأنك إلا إذا حق حق بالاسلام ك أ ن ك تراه الا إ ذ ا حقق ه معنى ا ل إ ي م ا ن ب ا ل إ س ل ا م فجمعت بين ا ل أ م ر ي ن ولم تكن كايمان إ س ل م العرب أو ك إ ا ل ع ر ب قالت ا ل ع ر ا ب امننا قل نمت و مين ولكن قولوا أ س ل م ن ا اعناق ضعيف ج ن ب ي ن و ا ل ب ا ط ن ما ز ا ل م ا تحقق والمال بطول ا ل إ ي م ا ن في ق ل و ب ه فشيء عجيب إ ذ ن حينما يضبط المؤمن ميزان السير إ ل ى الله عبر المدارس تعرف الدرجات كن الدرجه الاولى كن ا ل د ر ج السريعه وحينما يخطئ الانسان هذا الذي في ستين زنات ميزان يخطئ الطريق الى الله عز وجل ا ل ق د ر ة على أ د ا ء ا ل أ ص و ل و ا ل أ ر ك ا ن ويقل الصدق فيها طبعا ما دائما شيء لكن تحدثت عن ن و ع ي ة وعينها ممن لا يركب الاعمال حسب أ و ل و ي ا ت ه ا قبل أ ن تسابق إ ل ى قيام الليل مثلا قيام الليل افضل ع ل ى ع ا ل لا ت ذ ب ن ه ي ج و ز ا ن س ا ء إ ل ى قيام الليل ويكون قيام الليل على حساب صلاه تجريمه كل ش ر ي هذا ب ف ع ا ل إ ن س ا ن لرسول تحسن ذهنك او ص ل م ت الجراد يخفي ولكن بعقل شارد حضر سنه فاعد ا ل إ س ل ا م فما كان ينبغي أ ن تصغر في ط ر ي ب ه من اجل الناس ميزان الاولويات في الدين عمود ف ق ر للسلوك إ ل ى الله ح ز وجل ا ل إ م ا م مالك رحمه الله مره كان احد طلابه بين ي د ي ن حلقة بالعلم ب وفي زمانه يعني زمان الامام مالي في الفتى لا طالب في الفتى ليتين وصلى ر م ع ت ه المماليك يدير حديثه ويقر المطاع او حديث النبي عليه الصلاه والسلام واحد ماض مشاكل يدير النسل من يرجع قالوا للمماليك ما الذي قمت اليه بافضل مما كنت فيه مشاكل نافله وترك واجبا يا اما طالب العلم الذي تفرغ للعلم يكون العلم قد تعين الوجوب فيه عليه طلب العلم و ش ب كفايه اذا قام به ا ب ع ض ه فقطانس ولكن من تعين له وتفرغ له فقد ح ق ع ل ي س ولى السجن مش الخطر تعين ح ي ن ا ج للضروره ا فكان يقوم بالواجب أ ق ل ما يقال فيه أ ن ه يقوم بالواجب الكفايه وطبعا فوق الواجب الكفائي خيرون بكثير من ن خير بكثير من الناس فهدجت ذ ا مثال فقط في الميزان ديال كل الاولاد في ممكنه فبيان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحوار الملائكي العزيز وجبريل يسال هو يصدقه ما ش ك ت يسئله بان يعرف هو لا جبريل عرف فهو من يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بمثل هذه الاشياء ان هو الا وحي يوحى ولكن في كل ا ل ص ح ا ب ة و ل ل ا م ة بعد د ن الصحابه اقرا هذا منهج ماشي ت د خ ل في ا ل إ س ل ا م ظاهر أ ع م ا ل ك م لا قيمه له إ ل ا يعمر ا ل ب ا ل م ؤ م ن ي وهو يسلم بالله بشهادتين ا ل وبصلاتي وبصيامي و ب ا ل ز ك ا ة وبحجي ا ل ان لم يعمر القلب ب ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم ا ل ا ل آ خ ر وقدرت ا ل به وشفيع اليهم انا اذن يكون مسلم عمران القلب بهذا ا ل م ع ن ى ي ع ن ي ب ا ل إ ي م ا ن و أ ن ت تصلي و أ ن ت تصوم و أ ن ت ت ص أ م ر ا ل نسبي يعني ما ينفعش يعني ا ل ق ل م بين الحرش و ا ر ا ب وتعمره ب ف ت ر ة هذا ل ا يتصور ولكن يجتهد العبد ف ي خ د م العبد على قلبه من اجل أ ن ي س ت ح ض ر هذه المعاني في سيره رغدادي وقال إ ن ي ذاهب الى ربك سيهديني س ا د ح إ ن ك ت ا د ح إ ل ى ربك ت ل ح ا والشيطان ي ت ل ف ف وتعود جي ويزرف منه ن ا وتعود جي منه ن ا ف ي ن ز ب في الصلاه يعني شيطان في الصلاه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 فحيث ن ا ن ي ة تكون ت ز ل لعشرين ث النسبه ن فإن ي ة كنت ع ث م ا ي ن س ب ة ا ل م ط ا ب ق ة ع ا ل ة مع مرات كونيه ا ذ ه في المسجد م من لطيف عبارته ب ق ي ق تكلم قاربوا وسديدوا ولم ت ع ص و يعني ركبت س ل ت ن ه ا ل ك ن ه ولكن الله عز وجل قابل منك ا ل ق ا ر ب قريب ب ا ل ن س ب ة لعلاه قبل ابنه وجعله احسانا ولذلك قال ع ب ا ر ة دقيقه ك أ ن ك ا ر ى شو م قال بعض د ف إ ن لم تاتوا تراه فانه يرى ومن معاني ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن يجاهد فيخدم ك أ ن ه يرى ربه ك أ ن ه ح ا ن لا راى حدان به دين الله عز وجل وهو يشوف رب العالمين صحيح هو لا يراه بعينه م ج ر د ا ولكن ك أ ن ه وهذا المعنى فعجبوا لبالي ن فعجبوه ع و جهربا ولذلك قال ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يرى إ ن لم تستطع أ ن ت ح ق ي المعنى ا ل أ و ل فلك أ ن ت ح ق ي المعنى الثاني ولكن أ تتحضر نربح هذا هو يرى و هذا سينام ه ل إن ل هذا الموضوع ل هو يرى هذا الموضوع ل هو يرى هذا الموضوع ن للذكر هو يرى هذا الموضوع هو يرى وهذا خ ص في طريق ا ل م ط ا ب ق ة بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن ط ب ق ب ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن اعطي نتيجه هي ا ل إ ح س ا ن الاسلام المؤمن المحسن من كان قوله على قدر فعله جد أ و عمق ل ل ى ا و ب ا ل أ د ق من ق ا ب واحتق ر ب ه وكبير أ م ا من ناقض قوله فعله, فعله فلا علاقه له ب ا ل إ ح س ا ن في نتهي راه في ا ل إ س ل ا م وكثير من المسلمين لا خلق لهم على الاسف الزرد ينسل من خزار قد يكون المسلمون ف ا د ح ا وقد يكون وليا ر ع و للمعنى الحقيقي القراني لله الله سبحانه وتعالى ك ر ي د ثم بعد ذلك في رسم منهج ا ل ت ع ب د في ا ل إ ح س ا س سولوا على س ع ه خ ل فاخبز عن السعي قال المسؤول عن هذه اعلم من, من السعي شوفوا هذا ا ل أ م ر العلمي وش هو س ي د ن جبريل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى نبينا افضل ا ل ص ل ا ة والسلام ما عارف شي ء ب أ ن سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني م ص ا ئ ب خبر للسعر عارفه لانه م ص ا ئ ب خبر وما عملت يسوله ولا قرته و جاوبون قد شرلي ك ي م لا ل مسؤول عن هذه انا و ي ا ي ا ل ج ل ي د ي ه ا سر لا انا لم تطيق ل ا الخبر هذا هو ط ر ي ق ة كان بها جبريل عليه السلام يعلم أ ص ح ا ب رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيعلمهم فيعلمنا معاهم طبعا فيعلمنا ك ي في ف ش ن عبد الله ع فيقول لي ما ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى ما تمشي سول عن ا ل ح ا ج ة ل ما ت ن ف ع ل في الدنيا ما ت ن ف ع ل في ا ل آ خ ر ه ان يسال عن علمين بني على اعمال فحينما فعل عن ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م أ ع م ا ل تتعلق بالجوارح تتعلق بالبدن والنفس اجابه ج ا و ب ه في ا ل إ س ل ا م ل أ ن عمل لما ت و ل عن ا ل إ ي م ا ن ج ب ل أ ن ا ل إ ي م ا ن ع م ل قلبي ل ا ل ي لما ت و ل عن ا ل إ ح س ا ن ج ب ل أ ن ه إ ت ق ا ن ا ل م ط ا ب ق ة بين ع م ل الجوارح وعمل القلوب ولكن لا ت و ل ا عن الشاعه و ن ت ع ب الشاعه لا يزيدك ذلك بل قد يزيدك فشلا ويزيدك اضطرابا ووسواسا اي ت ن ف ك ا ل ع م ل وما أ ع ف ا ه ا رب ا ل ح ز ه الا ب ح ي ه ان أ يسير ا ل إ ن س ا ن المؤمن إ ل ى ربه مطمئنا ب ن من الجعجال معاك هادئ هو هنا من هنا جذكات بقيقة أو فبيد من من ر ح م ة رب العباد بالعباد أ ن أ غ ف ى عنا سر ا ل س ا ع ة وسر الموت ب ا ل ط ع ا فقياسا على هذا النجم لا ينبغي للمؤمنين ان يطلب أ ن ي ن ي علماء ما لا عملتش م لا عتبتك بهذه الاسئله في, في الشباب و ل ك في أ س ة م ب ن د ه السبب ر و ا وقد ذكرت في اجنس سابقين مثل هذا كما ي س أ ل و ن أ و ك ا س ئ ل ة م ث ل م ع ن كلب أ ه ل ي ك اهلي ن ب وسؤال ز و ج ت ي موسى إ خ د ا ه م ا والشرون الكبيره ما س ك ت الله عنه في ا ل ق ر آ ن إ ل ا ل أ ن ه لا ق ي م ة له ما عند ق ي م ة العمل لا تفيد في العمل وكثير هذا فانشغال ا ل إ ن س ا ن في الدين بلا ما, ما عملت ينقض الاحسان ل ا يشد شد مرصد الاحسان ف ا ن د ه ن ا ل جبريل عليه السلام الى أ ن المؤمن القاطب ربه عز وجل عبر منزله الاحسان ي ج ي أ ن ي ش غ ل بالعمل أ ن تعبد الله ك أ ن ك ترى واسال بعد ذلك عما يعنيك ق للعباده بيها الله ب ا ا رادي وزرون لأنني ذلك القلبك وتحذيك وعن ربي العلم يسترد فإن كان علما ق انما وإن كان إلا أ ها سؤلت ع هنا بعد ذلك كلمة طلبتها وضيعها لن ا نسال العلم الذي ن ي س ل م عليه هو علم الدين علم الشريعه ة لكي لا يبال يقول يجب يكونوا أن أحد هاي العلوم ما بالعلم البحثة يسمى الرياضيات ا ل فاذا يوجد شيئا العلوم ا ل ل ع م ت قلت ة لك ي ل الشعر مجال ا ع ل م اخر ل أ فاذا قلت ع لك ت مجال ل بطريقة اخر ى فاذا بهم ل ل الدنيا ع و م مثل لا الدراجة ن يوجد هذه قلت ونقرأ ا لك ف ي ي ز ا ا ء ونقرأ ل ي م ي ا ء ي ق و ل هذه اخر ل ل ليس تستعمل لا ع و م هذا التكليف الشرعي من العلم الذي لا عمل استه علوم النص وعلوم الدين بالمعنى الضيق للكلم بالمعنى ل ا ص ط ل ا ح ا ل ك ل م ه لان ي و ا ل إ ن س ا ن يسول في ر ع ل ى أمور ما ت ف ع و ش ا ص و م ف ي ا ل ح د ي ث على أ م و ر م ا تنفع ولذلك ش و على ل ما ينفعوش حينما س أ ل و ا عن أ م ا ر ا ت ه ا قال ب ع ذ ه م عن اماراتها, اماراتها جو ب ل أ ن ا ل أ م ا ر ا ت نظور نظور و ل ع ن ي ي اخبار مما تشوفها ب ع ن ك تتعرف ح تتحف ق ق ت و س ا د ك و ت ك إلى التوبة مما و ش تلك المظاهر يتكلم على ي ي ه ا من ب عنادل وصلم يقول ي وقع ا خ ي ا ل ز من ان ل ل م ت ش و ف ه ا بعينك وتتحقق و ت ك ل م ع ل ي ك الى التوبه ا ل ا س ع ا ء تجري للاعتصام ا بكتاب الله والاعتصام ب س ن ة رسول الله ع ل ي ه الله ع ل ا ه س ل م خوفا في ت ا م ن تتربي ان الوقت ص ع ي د في ا ز م ا ن والقشعي سهل وهذا مفيد في العمل إ ذ ن نعود إ ل ى ما ب د أ ن ا به أ ن ا ل إ ح س ا ن يتحقق بالقليل ادى ا ل أ م ر إ ل ى هذا ا ل إ ح س ا ن يتحقق بالقليل ولكن بالصدق فيه أ س ل ح إ ن ص ا ق ولن يبين شيء اخر ادخر من هذا إ ذ ا لحم إ س تيغو ب ي ن ب ا ل إ ي م ا ن و إ ل س ل ا م إ ذ ا كان ذلك كذا وابنك ع أ ن ا ل إ ي م ا ن ا ع ت قلبك ا د ق و ا ن ك ان تؤمن بكذا وكذا وكذا وكذا وزنك فاكيد يا ترى ب ا ل ك ل ي ل ا ل ع م ل الذي هو ان ش ا ل الله ا و ت ط ي ص ل ا ة و ت ط ي ك ا ه وسطيناه وسطيناه ل ل س ا أ ن ا ل م ؤ م ن عليه أ ن يحقق الصدق فيما هو مقبل عليه وفيما هو دائم عليه وفيما هو غالب عليه تمشي بالشيء الكبير يعني هذه أشوف ه اول شيء ت ل ت د م به إ ن م ا هو الصلاه لان ا ل ش ه ا د ة ب ا ل ن س ب ة لنا نحن معشر المسلمين أ م ر و ن حاصلون ب ا ل ا ط ا ل ة كل ن من ت تود ك مولود يولد على الفطره فادواه يهودان او ينصران او يجيسان الحمد لله نشكرهم الجنازه ع اله جل وصاله ج ن ا ي ه مع اله جل وصاله هل يشتاق الشهادتين مع ا ل ا إ ذ ا تحقق أ ن أ ح د المسلمين أ ن ك ر ذلك هذه ر د ة هذا الشغل اما من بقي على ارشيفه رطيفه هو مسلمون اذن تحقيق المعاني ا ل ا ي م ا ن ي ة في العمل بقيتها اربعه عشرين ابي وأخوة تريد لوليه الله وشادة من رسول الرواحد ا و ا ح أنه ي ق و العمور ولمن استطاع الى ذلك سبيلا ل م منفردوصا و د يعني تحقيق ا ل إ ح س ا ن وهو سيرون الى الله دائم ومقام ثالث لمن سبق الله عليه لا يقع في القصد ا ل أ و ل في الحج وحجو عمل واحد في ا ل ع م و ا حجات ح ا ل إ س ل ا م م ح ب حج عشرات الحجات ترى حجات ا ل إ س ل ا م عند حجاتك الاولى ان ك ا ن صحيحه ولم تنصون ما ط ح من اشركم ا ل أ ر ك ا ن لي بالصلاه فهي حجه الاسلام وما بعدها نوافذ رمضان ع ب ا د ة م ر ة في ا ل س ن ة وهي شهرون و احنا تكلمنا عن ا ل إ ح س ا ن أ ن ه مقام منزله يعني وحده حاله ستعيش هديه ولكن رمضان لا تعيش شيدهما تتعيش شهر الان ا ل ز ك ا ة ا ل ز ك ا ة ع ب ا د ة ق ا ص ر ة ض ي ق ة ل أ ن ه ا اولا لا تجب ي إ إلا ل ا على ا ل أ غ ن ي ا ء هذا الكثير من ا ل أ م ة بقره في فكيف يحققون ا ل إ ح س ا ن في زكاتهم و ا ل ز ك ا ة غير متعلق ة ت ى يجب فالذي يحقق ا ل إ ح س ا ن في ا ل ز ك ا ة انما هو ف ئ ت ه ق ل ي ل ة وهي ف ئ ة الاغنياء ثم ما مدى تحقق ا ل إ ح س ا ن م ر ة و ا ح د ة فهي اشباه ما تكون لرمضان وهو أ ن يحقق ا ل ص ب ق ى في ع ب ا د ة الله ب أ ع د ا ء المال فيعطيه ر ض ي ة ولكن الحال ا ل إ ي م ا ن الذي ينتج عن ذلك لا يمكن ان يستمر كانه بقيت لك ا ل ص ل ا ة هي ا ل ل ي تقبل بها ا ر ب ع ة ن شيئا الى اربعين شيئا حتى وهي المجال ا ل أ ح س ن و ا ل أ و ل ى لتحقيق ا ل إ ح س ا ن لجميع المسلمين ولذلك الحق عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قوله واعلموا أ ن خير أ ع م ا ل ك م ا ل ص ل ا ة والاحاديث في هذا المعنى متواقعه ك ل ه صحيحه وهي ك ث ي ر ة فيك بين الصلوات على ب ا ق العبادات هل العموم إ ل ا م ق ص و الدليل حسب الاوقات وحسب ا ل أ ش خ ا ص ا ل ص ل ا ة هي باب الاشخاص و ا ل ف ر ي ب ة منها هي المفتاح ما يدركش يؤدي الصلاه في سجدين الناس ل ى جيدون أ ن ت ق و ل من أ ه ل النوافل ومن أ ه ل الليل من خاف أ ج ل د ومن أ ج ل ج بلغ ل م ن ز ل أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن س ل ع ة الله ج ن ة وهو صحيح السند إ ل ى النبي عليه الصلاه والاجلال كنايه عن الخيام ص ل ا ة ب ن ي وخير ص ل ا ة من الناس التي يصليها المؤمن بعد الفرائض ا ل ص ل ا ة بليل لكن قبل ذلك الفريضه أ و ل ا حقق ل خ ش و ع فيها وقد جعله مالك رحمه الله ركما من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ويبطل صلاه من الاحزان وجعل من الخشوع أ ن يكون ولو في س د ة وهو من سهيل تشير قلنا إ ذ ن حقق خشوعها أ و ل ا وحقق بعد ذلك و أ ح س ن وضوءها سير إ ل ي ه ا إ ل ى مساجدها إ ل ى جماعاتها ا ض ب ط مواقيتها اهتم بها اجعلها هما س ق و ه إ ذ ا صليت الفجر ة ففكر ت للظهر و إ ذ ا صليت الظهر ة ف ذ ك ر للعصر و إ ذ ا صليت العصر ف ذ ك ر للمغرب و إ ذ ا صليت المغرب ف ذ ك ر ا ل ع ش ا ء و إ ذ ا صليت العشاء وإذا فنوي أ ن تقوم للفجر تكن و محسنا م ن إ ذ ن ب إ ذ ن الله في صلواتك ولا ي ع خ ل أ ن تنتقل الى النوافل و ا لا م تحقق هذا والحيو ف إ ذ ا تحقق هذا تسعى ل ل إ ح س ا ن فيما دون ذلك من العبادات ي ك و ن سهلا ً ب إ ذ ن الله عز وجل إ ذ ن ساعه ا ل ص ل ا ة لك و ل د فمن أ خ ط أ هذا لن يحقق الاحسان في البر ل أ ن الدين كله بني على عمود وعموده ا ل ص ل ا ة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ا ت ل ا ع ه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مكه للشاكرين اللهم صل وسلم وبارك على سيد ا ا و ل ي ن ا ل ا خ ر ي ن محمد وال وال وال وال وال ا م ه